كبروا في الأرض بغير الحق وقلوا من أشد منا قوة أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحًا صرّصًا في أيام لحِساتٍ لندقهم عذابًا خزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون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 وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يَزْعُنُ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوها شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا نَجْلُودُهُمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا وَقَالُوا أَنطَقَنَ اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ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 فَإِن يَصْبِرُوا فَنَارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْطِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنَ لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهُ قَالُوا رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ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 اقْعَجِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ الَّذِي آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَلَقدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم وما تخرج من ثمرات من أكماها وما تحمل من أوفا ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أئم شركاء قالوا أذنناكما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيس لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإما أسه الشر فيؤس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ظلله أمسته لا يقول هذا وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسن أن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمن على الإنسان أعرض ونآ بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض أَلَرَأَيْتُمْ إِن كان مِنْ عِيدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ ربهم. ألا إنه بكل شيء محيط.